واخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث واخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث ان وجدناه صابرا نم العبد إنه أواب